الى ان يتفرقا من مجلس العقد لو استمر يوما او اكثر ما تفرقا فلهما الخيار فلا يزالا في خيار المجلس نعم. ثالثا ان البيع يلزم بالتفريق بابدانهما من مجلس العقد رابعا ان البائع والمشتري لو اتفقا على اسقاطه بعد العقد وقبل التفرق او تبايعا على الاختيار لهما لزم العقد لان الحق لهما وكيفما, وكيفما اتفقا جاز كان يقول مثلا نحن سنستمر ساعتين او اكثر جميع لكن نريد ان ننهي خيار المجلس ترغب في الشراء او ما ترغب فاتفق على شيء ما صح ولا اعجمهما ذلك خامسا الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الادمي فكم فما, فما كان لله لا يكفي لجوازه رضا الادمي كعقود الربا عقود الربا محرمه في الشريعه الاسلاميه والمرابي محارب لله ورسوله فلو رضي به البائع والمشتري ما حل بخلاف غيره من المعاملات فيها غليبه مثلا فيها زياده في القيمه لكن المشتري راغب ورضي بهذا فلا باس ما دام المعامله حلال وما كان للادمي جاز برضاه المعتبر لان الحق لا يعدو سادسا لم يحد الشارع للتفرق حدا فمرجعه الى العرف فما عده الناس مفرقا لزم البيع به فالخروج من البيت الصغير او الصعود الى أعلى والتنحي في الصحراء ونحو ذلك يعد تفرقا لمدة الخيار وملزما للعقد سابعا حرم العلماء التفرق خشية الفسخ لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن يستقليه يعني ما يجوز لأحدهما مثلا إذا تم البيع أن يفزع ويقوم يخرج لينزم البيع الله جل وعلا شرع خيار المجلس فانتظر إلا إذا قمت لغرض ما صحيح معقول لكن تقوم لأجل أن تسد الطريق على صاحبك لأنك مثلا راغب في الصفقة وتظن أن صاحبك بعد ما يفكر سيردها لا يجوز لك أن تقوم من المجلس لأجل أن تسد الطريق عليه ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير فامنا أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة كما أن الغش والكذب والكتمان سبب محق البركة وزوالها وهذا شيء محسوس في الدنيا فان الذين فان الذين تنجح تجارتهم وتروج سلعهم هم اهل الصدق والمعامله الحسنه ما خسر التجاره وفلست الا بسبب الخيانه وما عند الله لاولائك وهاؤلاء اعظم يعني ما عند الله في الدار الاخره للصادقين من الثواب العظيم اعظم وما عند الله في الدار الآخرة من العذاب والنكال للمخادعين والغاشين أعظم من خسارة الدنيا اختلاف العلماء اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته ومن الصحابة والتابعين والائمه وغيرهم من العلماء إلى ثبوت خيار المجلس كما دل عليه هذان الحديثان نعم. ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة أوه. وبرزة هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم نعم. وطابوس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري من التابعين نعم والشعبي والزهري والأوزاعي والليث وسفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والبخاري وسائر المحققين المجتهدين الذين يأخذون بالحديث نعم ودليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديثي الباب وغيرهما قال ابن عبد البر حديث عبد الله بن عمر أثبت ما نقل الأحاد يعني هو من الأحاد لكنه من أثبت ما نقل وصح نعم وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدد أصحابهما ولا بعض أصحابهما أخذ بقول الجمهور وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس واعتذروا عن العمل بهذه الأحاديث بأعذار ضعيفة أجاب عنها الجمهور بما أوهاها أضعفها يعني ومن تلك الأعذار أولا أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة وعملهم حجه ويقولون عمل اهل المدينه على خلاف خيار المجلس نقول هذا ليس بصحيح وليس بمطرد لان من اهل المدينه من اخذ بخيار المجلس ثم ان عمل اهل المدينه وحدهم لا يفضلهم على غيرهم كما قال العلماء مثلا من اهل المدينه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو افضل اهل وقته وخرج من المدينة فلا يقال إنه حينما كان في المدينة يؤخذ برأيه ولما خرج عن المدينة بطل رأيه وقدم رأي غيره عليه لا بل رأي الصحابة رضي الله عنهم لهم رأيهم سواء كانوا في المدينة أو خارج المدينة وما نقل أن عمل أهل المدينة وحدهم حجة على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم نعم ورد, بأ ورد بأن كثيرا من أهل المدينة يرون الخيار ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم وهم من أهل المدينة نعم وسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هو سيد, سيد التابعين رضي الله وريضي عنه نعم قال ابن عبد البر لا تصح دعوه اجماء وأهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روى عنهما منصوص العمل به وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة معاصر لمالك ينكر عليه ترك العمل به فكيف ابن أبي ذئب رحمه الله من فقهاء المدينة ومن المعاصرين للإمام مالك وكان يرد عليه ويغلب عليه في القول يقول كيف صح عندك الحديث ولا تأخذ به لأنه صح. عند مالك رضي الله عنه ورحمه نعم فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة هذا لا يصح القول به انتهى وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجماعهم بحجه لأن الحجة إجماع الأمة الحجة في إجماع الأمة يعني علماء الأمة إذا أجمعوا على شيء فهو حجة لكن اجماع أهل بلد أجمع أهل, أهل بلد كذا ليس حجة على الآخرين نعم التي تثبت التي ثبتت لها العصمة قال ابن دقيق العيد فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لان الدليل العاصم للامه من الخطا في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمه سواه ان اذا اجمع الكل فهو الف الدليل يدل على صحه اجماع علماء المسلمين اذا اجمعوا قاطبه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله نعم. ثانياً أن المراد بالمتبايعان في الحديث المتساومان الذين لا يأخذون بخيار المجلس يقول المتبايعان المراد المتساومان ما دام سوم وأخذ رد لكن إذا بيع تم البيع خلاص ما في خيار نقول المتساومان لا يقال لهم متبايعان ولا يلزمهما ولا شيء ساموه ثم انصرف ما يلزمه ولا يسمى مشتري ولا بايع نعم. والمراد بالخيار قبول المشتري او رده ورد بان تسميه السائم بائعا مجازا والاصل الحقيقه وايضا لا يمكن تطبيق الحديث الذي ذكر فيه التفرق على حال السائمين قال ابن عبد البر اذا حمل على المتساومان لا يكون حينئذ الكل... قال ابن, ابن عبد البر اذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة اذ من المعلوم ان كل واحد من, المت... من المتساومين بالخيار على صاحبه ما لم يقع ايجاب بالبيع والعقد والتراضي فكيف يرد الخبر بما لا يفيد, بما لا يفيد فائدة يعني انه لا يليق أن يقال المراد بالمتبايعين المتساومين والمتساومان بالخيار مثلا ما لم يتبرق هذا ما يحتاج ولا يصح أن يكون هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتساومان بالخيار هذا كله يعرفه ماذا ما تمشر ولا بيع فما يقال لهما بالخيار لأن هذا معروف معلوم معروف لكن متى يكون الخيار إذا تم البيع وابن عبد البر رحمه الله الذي يرد على هؤلاء هو من المالكيه الذين لا ياخذون بخيار المجلس فهو يرد على اصحابه نعم. وهذا, ما لا وهذا ما لا يظنه ذو لب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا ان المراد بالتفرق تفرق الاقوال بين البائع والمشتري عند الايجاب والقبول يقول التفرق تفرق الكلام اذا سكتوا داعوا واشتروا وانتهى الكلام حصل التفرق هذا ما يسمى تفرق الكلام وكان جميعا ما لم يتفرقا نعم. ورد, بأنه ورد بانه خلاف الظاهر من الحديث بل خلاف نص بعض الاحاديث وهي وهو ايما رجل ابتاع من رجل بيعه، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما وهذا صريح بأن المرادة تفرق المكان وأيضا الإيجاب والقبول لم يحصل بهما افتراق وإنما حصل بهم اجتماع والتئام وهذه نماذج من محاولتهم ورد الحديث رد محاولتهم رد الحديث محاولتهم رد الحديث سقط منها سقط منها هذه الثلاث اوصلها ابن دقيق رحمه الله باعتراضاتهم والرد عليها الى عشرة واكثر سقط منها هذه الثلاثة الثلاث الثلاث الثلاث الثلاث ليعلم القارئ انهم لم يستندوا على شيء وهم المالكيون والحنفيون كما قال ابن عبد البر وقد بالغ العلماء بالرد عليهم حتى نقل عن بعضهم الخشونة على مالك لرده الحديث الصحيح وهو من رواته يعني بعضهم قشى وتكلم عن الإمام مالك رحمه الله بما لا يليق قال لأنه رد هذا الحديث وهو من روات الحديث من رو... من روى هذا الحديث فكيف يرده لكن يحترم رأيه وجهة نظره لكن لا يؤخذ بها لأنها مخالفة للحديث وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله نفسه يقول كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول هذا القول وهو في المسجد النبوي رحمه الله وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة وان خالف الحكم في هذين الحديثين بعض بواهر النصوص من تمام البيع بالعقد بدون ذكر التفرق فان الشرع قد يخرج بعض الجزئيات عن الكليات تعبدا او لمصلحة تخصها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم التعلق في الكعبة شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أمورا حول الكعبة شرفها الله جل وعلا من ذلك تقبيل الحجر الاسود واستلامه والاشاره اليه وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الاسود قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يعني انا قبلتك عباده لله اختداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني لأنه على قواعد إبراهيم وثبت الالتزام بين الحجر الأسود والباب أو إلى من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة هذا يسمى الالتزام أما استلام غير هذا فلم يرد لا نستلم الركنين الشاميين الذين يليان الحجر لأنهما ليس على قواعد إبراهيم لأن قريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة الحلال فقصروا من الكعبة مقدار شيء من الحجر فاقاموا الركنين الشاميين دون قواعد إبراهيم فلذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما وحينما حج معاوية رضي الله عنه استلم الأركان الأربعة فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما هذا يا معاوية هو أمير المؤمنين لكن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومه لائم قال ما هذا كيف تستلم الأركان الأربعة قال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور يعني ما نهجر الركنين الشاميين ونستلم الركنين اليمانيين قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع قال معاويه رضي الله عنه صدقت ورجع معاويه رضي الله عنه مع إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وتوقف عن استلام الركنين الشاميين لانهما ليسا على قواعد ابراهيم فلذا لا يشرع لنا الالتزام بالحجر ولا الالتزام بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهته ولا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود لا ولا نستلم غير الركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود والركن الذي فيه الحجر الاسود يقبل ويستلم ويشار اليه والركن اليماني يستلم فقط ولم يرد تقبيله ولا الاشاره اليه اذا كنت في الطواف حصل لك استلام فحسن والا فلا تشير اليه والاشاره الى الحجر الاسود فقط والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يشار إليهما ولا يلتزمان فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع نعم يقول السائل هل يجوز أن يزيد المسلم بعد اذان المغرب بأكثر من ركعتان نعم لأنه بأذان المغرب وغروب الشمس انت وقت النهي صلي ركعتين مثلا تأخرت الصلاة قليلا في انتظار الجماعة تقوم وتصلي ركعتين اخرين لا حرج لان الوقت وقت اباحة لكن ليست راتبة الصلاة قبل المغرب ليست راتبة وانما هي مشروعه. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل, بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة يقول السائل قدمت إلى مكة لأداء العمرة وحينما وصلت الى مكة بجوار الحرم وانا اسير بالسيارة دهست حمامة عن طريق الخطأ فماذا يترتب علي الان صيد الحرم يجب احترامه كما يجب الكف حتى عن شوك الحرم لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه وهذا تكريم من الله جل وعلا لحرمه وحرمة المسلم اعظم عند الله جل وعلا فصيد الحرم محرم على المحرم وعلى الحلال المحرم الذي لا يزال محرم هذا لا يصيد حتى في البر البعيد عن الحرم ولا يصيد في الحرم وكذلك الحلال وان حل له الصيد خارج الحرم لكن ما يحل له صيد الحرم وقرر العلماء رحمهم الله او ثبت في السنه ان في الحمامه شات اذا قتل المسلم حمامه من حمام الحرم ففيها شات تذبح في مكه لفقراء الحرم يقول السائل البيع في المزاد العلني في من الشاري يلزم الشاري بشراء حال النطق ولو لم يغادر المجلس فما حكمه الحراج العلني لا يبطل خيار المجلس لكن إذا أبطله الاثنان اتفقا على أنك إذا اشتريت في الحراج أنك لا ترجع فلا بأس لأن هذا الحق لهما فإن خير احدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع لكن مجرد كونه حراج ما يبطل له خيار المجلس له خيار المجلس إلا إذا اتفقا على ذلك يقول عندي وصية الوالد ونمى وزاد وأخرج ما وصى به سنويا الا أنني لا أخرج الزكاة عنه الوصايا والأثلاث والأوقاف كل هذه ما فيها زكاة لأنها ليست ملكا لشخص معين وإنما عليك أن تعرض وصية الوالد على طالب علم حتى لا تنميه لأن النمى يصرف في وجهه ولا يجوز أن يعود إلى العين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.